أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 وعليها ما فسبا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ونا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم فناد الرسول بما أُنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلُّ أَبٍ بِلَهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفس سَنِ اِنَّ اللهُ وَسِعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ مُبْتَلاَنَا تُاخِذُنَا اِنَّ نَسِينَا او اخطَأْنَا رَبَّنَا وَادْفَعْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ آمَنَ الرَّسُولُ <سؤال> بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا لفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك رب وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت رض بَنَا لَا تَأْخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ اَمْنَنَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مِنَّا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ هو المؤمنون كل من آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله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 لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأناه ربنا بَنَا وَدَأَتْ مِنَ الْعَدَيْنَا أَسْرًا كَمَا حَمَنْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مِنَّا مَا لَا طَاقَةَ بِهِ وَأَعْفُو عَنَّا وَهُفِيرَ لَنَا وَرْحَبْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَلَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ رحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائه كنت به ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخرنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل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 بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالنسبة وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعناه فرعا انك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قبلنا ربنا ونا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولى فَسُرْنَا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما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 بنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت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 مِنَ الكافرين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 وعليها مكفسبا ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراع كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ونا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ما نَرَسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَب بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَبٍ بِاللَّهِ وَمَنَائِكَهِ وَكُنْتُ بِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا هفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مردانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من بنائه ومن آياته وكنت به ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك رب بنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت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 قوم الكافر